أأشفقكم أن تقدموا بين يدي جواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاه فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاه وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما